أقوى حزبين سياسيين يحظى النادي الأهلي المصري بشعبية كبيرة في مصر وفي الوطن العربي لما حققه من بطولات وإنجازات في كرة القدم وفي مختلف الألعاب لكن شعبية الأهلي لا ترجع إلى انتصاراته الرياضية فحسب. وإنما لأنه أول ناد يؤسس للشعب العربي في مصر ارتبط اسم الأهلي منذ بداية تأسيسه بالحركة الوطنية المصرية وباسم الزعيم سعد زغلول قائد ثورة 1919 وشارك النادي بمواقفه وبأبنائه في المعارك الوطنية التي خاضتها مصر منذ مطلع القرن وحتى حرب 1973 وفي المجال الرياضي لعب الأهلي الدور الأكبر في تمصير الاتحادات الرياضية. ولا ينكر أحد أن تاريخ هذا النادي جزء مهم من تاريخ الرياضة العربية وذلك كله صنع شعبية الأهلي العريضة وجماهيريته في مصر والوطن العربي وقد لا ينافسه في ذلك سوى نادي الزمالك الذي أُسِسَ بعده بأربع سنوات عام 1911 والناديان الأهلي والزمالك قال عنهما الكاتب الراحل يوسف إدريس إن الأهلي والزمالك هما أقوى حزبين سياسيين في العالم العربي. اشتهر النادي الأهلي بلون فانلته الحمراء وقد استمت المؤسسون هذا اللون من لون علم مصر وقد كان هذا هو العلم العثماني في فترة خديو عباس حلمي الثاني الذي يتوسطه الهلال وفي قلب الهلال نجمة وكانت فانلة الأهلي في البداية حمراء مقلمة طوليا باللون الأبيض ثم تطورت إلى فانلة نصفها أحمر ونصفها أبيض ثم إلى فانلة حمراء بحروف بيضاء